ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلام بأي ربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله الجوار المنشأة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 حورا مقصورات في الخيام فبأي آلام إربكوا ما تكذبان لم يقمثن إنس عقب لهم ولا جماد